الشمس, الشمس تضيع الأرض بأشعاتها وتعطي الدفء والبهجة للحياة وكلما أشرقت أعلنت عن بدء نهار جديد حافل بالأمل والانطلاق الشمس الرائع el جاءت حلت والانس والبهجة حلت والانس والبهجة, حلت والأنس والبهجة حلت